وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك, أولئك سوف نوتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَايِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا فَقَالُوا أَلِنَالَ اللَّهَ جَهْرَةً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 بل الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليومن النبي قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن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 كَمَا اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى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 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وضرموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا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 ولا تقولوا ثَلَاثَةً إِنْ تَهُمْ لكم لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ واحد وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ما مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آل مَن وعمل الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وامن الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابالا من ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا من ربكم وأنزل إليكم نوراً بناءاً فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم, ويهديهم إليه صراطاً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 والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم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 يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل حل لكم الطيبات وما علمتم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 محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيم مو صعيدا طيبا فمسحو الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد وليتم نعمته عليكم لعلكم نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط شهداء بالقسط ولا يجرمن وَإِنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِنُواهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا تعملون وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عليكم إِذْ هَمَّ قَوْمٌ يَبْسُطُوا إليكم إيديهم إذ هم قونا يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد خذ الله ميثاق بني إسراء وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثنِي عَشَرَ نقيباً وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَأَنَّ قَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها لنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواه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 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بلنت بشر من, من خلق بلنتم بشر من, من خلق يغفر لمن يشاء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 لكم ملوك وجعلكم ملوكاً وآتيكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على آدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى فيها قوما جبرين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخردو منها فإننا داخلون صدق الله العظيم